وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِثْمٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِ-نَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذرتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هلا كالذين نتقبل عنهم أحسن ما عميلوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدان لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي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 فاليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما امكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا